وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ شُيُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ شُيُولِهَا الْجِبَالَ بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين